Alláhu akbar, alláhu akbar, alláhu akbar La ilaha illa allah Alláhu akbar, alláhu akbar Wallillahi l-hamd Alláhu Subhanallahi bukratan wasila wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Allah om وسبحان الله بكرة وصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allahu Akbar سبحان الله بكرة وعصيلة وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Wallahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La. La ilaha Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله Allahhu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd Allah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 كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 Allah akbarun la akubarun law Hu akubar La ila ha ilam lo Allo Hu akubar Al Akubar الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله Allah... سبحان الله بكرة وصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا